السلام عليكم ورحمة الله. في اسفل ان شاء الله. طيب ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره.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 وشر الأموري محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما وتبوأتم من الجنة منزلا أم إن شاء الله تعالى مع أولى المدارسات في شرح متن الآج الرومية للإمام أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج المولود في سنة اثنين وسبعين وستمائة والمتوفى في السنة ثلاث وعشرين وسبعمائة رحمة الله عليه وإن شاء الله تعالى هذه مجالس أستفيد منها وأفيد أخواني إن شاء الله عز وجل بهذه المادة الطيبة التي قل الآن من يتكلم بها بها في دروسه أو وعظه أو خطبه أو كلامه عموما وأهمية هذه اللغة أهمية عظيمة لأنها لغة القرآن وبها يفهم القرآن وتفهم السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ولا بد لنا قبل أن نشرع في هذا المسن المبارك. أن تطلع إلى معرفة أهمية علم النحو وفضله وما قيل فيه من أهل العلم حتى نوقر هذا العلم ونعرف أهميته ونسير عليه. ونتكلم به في كل أمورنا طيب في صوت إن شاء الله طيب فهذا العلم علم عظيم مبارك أنزل الله تبارك وتعالى القرآن بلغة العرب وهي اللغة العربية دون وبدون فهم اللغة العربية أو إتقانها أو التعرف لقواعدها أو ضبط وصولها لا يفهم القرآن ولا السنة ولأهل العلم أقوال كثيرة في فضل هذا العلم وأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تعلم العربية فإنها من دينكم وتعلم الفرائض فإنها من دينكم تعلم العربية فإنها من دينكم الله تبارك وتعالى فضل العرب وأنزل كتابه بلغتهم ليفهموها ويتقنوها وهذا شرف لأهل اللغة وذكر عن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى شيخ الإسلام قال إن اللغة العربية من الدين، وإن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، لأن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بالعربية. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ننظر إلى كلام هؤلاء الأئمة ونتفكر فيه فنرى من الأمور المهمة سوضح إن شاء الله التي فيها. يذكر أهل العلم جميعا هذا الأمر في أهمية علم اللغة أو علم اللغة. فالمطيمية رحمه الله تبارك وتعالى يقول بأن هذه اللغة من الدين. لأن لأن القرآن نزل بها والسنة عرفت بها وقال ومعرفتها فرض واجب هنا معرفة قواعد اللغة العربية وأصولها فرض كفاية عان على الناس جميعا وفرض عين على طلاب العلم والدعاء والمشايخ والعلماء لأنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى وليس بعاقل وليس بعاقل أن يدعو, الله أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بدون إلمام بها ومعرفة لقواعدها أما العامي، فلو قلنا بفرض معرفة قواعد اللغة جميعا عليه فيشق عليه فيشق هذا الأمر عليه أما معرفة المراد من اللغة العربية وفهم الأمور التي بها يفهم الكتاب والسنة هذا فرض عين لأن لو جاء أحد وقلب من فاعل لمفعول أو غير ذلك لغير المعنى فلو قرأ أحد في كتاب الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فضم الله وفتح العلماء فهذا لحن وحرام أيضا لأنك قلبت من خشية العلماء من الله إلى أن الله هو الذي يخشى فجعلت الذي يخشى وهو الفاعل الله والذي يخشى منه العلماء فجعلته مفعولا لكن الأصل إنما يخشى الله من عباده العلماء فهنا وجب على كل مسلم أن يتعلم ما يعينه على فهم هذا الكتاب وفهم السنة فعليه أن يتعلم كيف يقرأ القرآن وكيف يقرأ السنة لذلك لما تكلم ابن الجمزوري رحمه الله أو ابن الجذري رحمه الله في الجذريّة وقال وأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم فتكلم أهل العلم في ذلك وعاب عليه لأنه أوجب من لم يتعلم القواعد والأصول في فن التجويد يأثم والأصل فيه أنه فرض كفاية من تعلم التجويد وأصوله وضوابطه وقواعده يكفي عن الباقي أما تصحيح التلاوة والقراءة الصحيحة فيفرض عين على الجميع وهذا لا يحسنه إلا الذي يحسن بعض العربية لا نقول كل العربية ولكن بعض العربية لأننا بعد قليل لما نتعرف عن على نشأة هذا الفن سنفهم ماذا كان على عهد الصحابة وماذا كان بعد عهد الصحابة لذلك صحح الجمزور ابن الجزر رحمه الله صحح في طيبة النشر وقال ولاخذ بالتجويد حتم اللازم من لم يصحح القران آثم فقلب من التصحيح الذي كان قبله ولاخذ بالتجويد حتم اللازم من لم يجوذ فهناك فرق فرق بين التصحيح والتجويد هذا على سبيل المثال في فهم كتاب الله وقراءة القرآن فمعرفتها أي معرفة اللغة العربية حتى يفهم الكتاب والسنة فرض واجب والفرض هو الواجب وما اختلف في تعريف الفرض والواجب إلا الحنفية لأنهم كانوا يقولون بأن الفرد هو ما جاء بدليل قطعي والواجب هو ما كان يدل عليه دليل ظني لكن الجمهور على أن الفرد بمعنى الواجب وهما واحد أو سواء ولأن الكتاب والسنة فهمهما فرض فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذه قاعدة وصولية نفهم بها هذا الأمر ومراد الشيخ رحمه الله لو جئنا لمعرفة احوال اللغة العربية وما كانت عليه ننظر ان العرب قبل الاسلام كانوا يتكلمون العربية بطلاقة وعلى سجيتهم فكانوا ينشأون في ظلي جو يتكلمون فيه بهذه اللغة فيتعلمون أصول هذه اللغة بدون معرفة لقواعد أو أصول أو غير ذلك فالصغير يتربى على الكلام بلغة عربية صحيحة ونزل القرآن عليهم بلغتهم، لذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون كل آية تنزل عليهم، بخلافنا الآن وبخلاف من تأخر عن الصحابة الذين يحتاجوا إلى بيان معان من كلام ربنا تبارك وتعالى فالصحابة رضوان الله عليهم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وسنته تفهم وكان تفهم بها للعرب بلغتهم فكانوا يفهمونها فلذلك لم يصنف فيها مصنفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينشغل أحد بترتيب قواعدها وما أشبه, أشبه ذلك وإنما حدث هذا الأمر بعدما اختلط العجم بالعربي اختلط العجم بالعربي فدخل اللسان العربي على اللسان الأعجمي فاختلطت اللغة وبدأ اللحن في الانتشار انتشر اللحن في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم بسبب دخول العجم في الإسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأن الله تبارك وتعالى فتح على المسلمين فتوحاً ودخل الناس في دين الله أفواجا باختلاف ألسنتهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأصبح هؤلاء الأقوام الذين دخلوا الدين جديدا أو جديد. هذا الدين جديد عليهم يحتاجون لأن يتعلموا الدين ويتعرفوا عليه. لا عليكم الحبيب بارك الله فيكم. نعم. فكان ذلك داعيا إلى أن يصنف شيء ويعلم في اللغة العربية، وظهر في الذين جاءوا بعد عهد أو عصر الصحابة، رضوان الله عليهم، من تأثر بهذه ال. او هذا الاختلاط بين العجم والعرب وتأثر لسانه بذلك فكان يلحن في اللغة فكان يلحن في اللغة ومنهم من كان يلحن في القرآن وفي الحديث فظهر هذا الامر جليا فأراد كما هو أو عرف نعم هناك لحن بالحديث واللحن في الحديث له خطره حتى قال بعض أهل الحديث أن الذي يلحن في الحديث يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فتشددوا في هذه المسألة وقالوا بأن الذي يلحن في الحديث يتكلم بالحديث على خلاف ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك يكذب على النبي فلذلك يدخل في هذا الحديث وبعض أهل العلم لم يقول بهذا القبر فبعضهم قال به وبعضهم لم يقل به وهذا أمر خطير يجب علينا لذلك أن نتعلم العربية ونتقنها وإن لم يشترط أن نخوض في جميع كتب اللغة ولكن نتعرف من العربية على الأمور التي يسلم اللسان في النطق بالكلام أو ما أشبه ذلك لو أن أحد تعلم بعض القواعد أو لا نقول تعلم بعض القواعد وإنما أخذ بالمشافهة العربية الصحيحة من أهلها فهذا يكون فيه أمر طيبا وأحوال الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتكلمون الأعربية بطلاقة دون الرجوع إلى قواعد ودراستها وغير ذلك ولكن لا بد لطالب العلم أن يتكلم بالعربية ويتقنها حتى يحسن كلامه وحتى يساعده ذلك في دعوته واختلف في أول من وضع قواعد علم النحو، وقيل أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رأى. أحوال المسلمين بدخول العجم عليهم وتغير اللسان العربي فطلب من أبي الأسود الدؤلي أن يصنف له شيئا في اللغة ليستقيم اللسان العربي فبعد أن صنف قال له علي رضي الله عنه نعم النحو الذي نحوت فسمي نحوا لأننا كما سنتعرف على معنى النحو له معان كثيرة فقال له نعم النحو الذي نحوت واختلف كما قلت في أول واضع له أي لعلم النحو ولكن الراجح الذي ذكره كثير من أهل اللغة أنه هو أبو الأسود الدؤلي, أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فاللغة اللغة العربية. لغة جميلة وبها نفهم هذا الدين ويكون الأمر فيه يسير علينا أو يسير علينا وعلم النحو له قواعد وأصول وابن الوردي له منظومة رائعة يبين فيها في بيت من أبياتها عليكم السلام ورحمة الله فضل هذا العلم ويقول جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل جمل النحو جمل المنطق بالنحو فمن يحرم يحرم الإعراب بالنطق اختبل لأن العلماء كانوا يهتمون بهذا الفن و. العامه يفهمون هذه اللغة وليس كما يدعي البعض أن اللغة العربية لا يفهمها أحد فتسفل ابن الوردي في منظومه له يعني ما أذكر اسمها الان آه آه الاميه ابن الوردي على ما اذكر يعني وابن الوردي هو عالم كبير له التاريخ ف اخر كلمة قبل البيت وفيكم بارك الله نعم طيب ابن الوردي رحمه الله قال جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب يحرم الإعراب بالنطق اختبل لأن أهل العلم كان لهم عناية بهذا الفن وكانوا يهتمون جدا به لأنه بدون هذا العلم لا يصل طالب العلم إلى باقيته. ونرى الآن من التسفل في ترك هذه اللغة والتمسك بالعمية التي يظن البعض أنها توصل العلم للعوام. هذه دعوة فاسدة ودعوة باطلة. وما حدث ذلك؟ في الكلام بالعامية المجردة إلا في هذا العصر أما ما كان قبل ذلك فلم يتكلم أحد من أهل العلم بعامية مجردة وإنما كان كانوا يتكلمون بالعربية الطلقة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا أهل العلم في مجالسهم وفي خطبهم وفي محاضراتهم يتكلمون بالعربية الصحيحة وأما الذي تراه يتكلم بالعامية بزعم أنه يقرب للعوام العلوم فهذا أهل العلم حذروا منه لأنه بدون العربية لا تفهم اللغة أو لا تفهم القرآن ولا السنة وهذا عليكم السلام ورحمة الله وهذا ما حظى عليه أهل العلم جميعا وحذروا من تركه فعلى طالب العلم أن يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى بلغة القرآن كما قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فتركوا العربية وتمسكوا بالعامية فأهدروا قيمة هذه اللغة وضل كثير من الناس في فهم الكتاب والسنة حتى يحتاجوا إلى شروح على شروح الشروح أحد يشرح كتاب لإمام ثم يأتي أحد يشرح شرح هذا الشيخ ثم يأتي رجل ويشرح شرح هذا الشرح على الشرح بلغة عامية فينزل بالعلم منزلا لا ينبغي له أن ينزل هذه المرتبة لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى وكلنا يعرفه يقول في أهل اللغة أهل العربية إنس الجن جن الإنس المعذرة أهل العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم لأنهم يعرفون لغة القرآن ولغة السنة الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن وأنزله بلغة قومه والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم باللغة العربية وعلم أصحابه السنة باللغة العربية فيأتي في هذا الزمان في هذا الزمان من ليس لهم بضاعة في العلم فيتكلمون بالعامية خروجا على هذا الأمر وهذا خطر عظيم. فتساهلوا في ذلك وجعلوا ذلك في خطب الجمعة وجعلوا ذلك في الدروس والمحاضرات وإذا استمعت إليه وهو يتكلم بالعامية المجردة هذا يحدث عندنا في مصر كثير في اللهجة المصرية وكلنا يعرف ما هي واللهجات المصرية التي تولد كل يوم بألفاظها وغير ذلك وإن هذا العلم له جلالة وله رهبة ولا يتكلم ولا يتكلم فيه إلا بالعربية فأهل العربية شرفهم كبير وأهل العلم كلهم يحضون طلاب العلم على تعلم هذه اللغة ليسلم اللسان ويفهم الكلام ويرتفع العبد به فكما قلت هذا علم عظيم اختلف في أول من وضعه وحكمه فرض كفاية ويتعين ف... أي فرض عين على طلاب العلم والمشايخ والعلماء وثمرة هذه العلوم أو هذا العلم علم العربية صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي وفهم القرآن والحديث فهو علم عظيم وعلينا جميعا أن نجعل له حظا من الوقت والفهم والدراسة لأن كما بيّنت منذ قليل بعض أهل العلم قالوا بأن الذي يلحن في الحديث يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ربما أحدهم يقرأ عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فيقول إنما الأعمال بالنيات فهذا لحن في الحديث فبعض أهل العلم أدخل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فما بالنا بالذي يلحن في كلام ربنا تبارك وتعالى وقد أمرنا أن نقرأه كما أنزل، فلا شك أن تعلم العربية يقوى اللسان ويصحح الكلام، وحتى لما نرى أهل العلم يتكلمون ويقولون لا يجوز. أن يروى القرآن بالمعنى ويجوز للحديث أن يروى بالمعنى قالوا بأن الحديث يروى بالمعنى ولا يختل أو ولا يخرج عن الكلام العربي يعني لا يقول أحد في حديث فيما معناه ويتكلم بالعامية هذا خطأ وإنما يقول فيما معنى الحديث ويذكر كلامه بالعربية وهذا تنبيه يغفل عنه الكثير فيظن أن معنى أنه يرويه بالمعنى أنه يقول فيما معنى الحديث ويتكلم بالعامية فأنت بذلك أخرجت المعنى كله ولكن الذي يريد أن يروي بالمعنى يروي باللغة العربية بأقرب المعاني وقد جوزه أهل الحديث والأثر لهذا الأمر أما الأمر الآخر في كلامه بالعامية فلا فحرص أهل, أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى وحفظ من بقي منهم في ذلك كبير ومعروف فعلينا أن نفهم هذا العلم جيدا وإن شاء الله تعالى هذه الجلسات أنا لا أقول أني أجيد العربية ولكن هذه فاتحة خير لي لأتعلم العربية معكم فأستفيد وأفيد إن شاء الله عز وجل ولأن هذا مما يجب علينا نحن طلاب طلاب العلم نسأل الله أن نكون كذلك يتعين علينا أن نذقنا هذه هذه اللغة أو هذا الفن، فلذلك يجب علينا أن نتعلم جيدا. نسال الله أن يتقبل منا ومنكم أن يعلمنا ويعلمكم. إن شاء الله تعالى نبدأ في المرة القادمة بتعريف علم النحو. ونشرع في شرح متن الآج وهو ان شاء الله تعالى شرح مبسط وان شاء الله تعالى سنستعين بشرح التحفة السنية في بعض المواقف لا في كلها للإمام محمد ابن محي الدين عبد الحميد لأنها تفك الفاظ هذا المد وهي يسيرة فحتى لا نجعل الدورة في شرح التحفة السنية ونجعل شرح لشرح فنجعله ان شاء الله تعالى لشرح التحفة مع الاستعانة ببعض كلام الشيخ محمد محي الدين ابن عبد الحميد فان كلامه فيه درر ان شاء الله تعالى وهناك شرح الكفراوي أيضا وبعض الشروح إن شاء الله تعالى سيكون في ذلك خير عظيم أسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح والنجاح والصلاح وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه تعالى جواد كريم بارك الله فيكم ونفع بكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوق إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإياكم ونفع الله بكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته